ما قاصف الله في قلبه يقدم كتب لي احد التائبين قصه توبته ورجوعه الى الله بعد ضياع ومعاناه استمرت سنوات قال في سطوره وفي رسالته لا ادري كيف ابدا وكيف اعبر لك عن قصه الرجوع انا شاب ابلغ اليوم من العمر 26 عاما انا اكبر اخوتي واسرتي فقيره جدا اما اصحابي فلا يصلون ولا يصومون حياتنا بكل صراحه سهر وخمر ومخدرات سبع سنوات على هذه الحال حتى مللنا من هذا الضياع فبدانا بطريق اخر من طرق الضياع وبدانا رحله جديده من رحلات الغفله اقترح احدنا أن نسافر لبلاد الكفار بحثا عن المتعة والتغيير ففعلنا وليتنا لم نفعل هناك تعلمنا فنون الزنا والخناء والنصب والاحتيال كنا نمكثوا في سفراتنا أشهرا طوال فإذا نفدت أموالنا اتصلنا على أهلنا ونحن في سكر شديد نطلب منهم أن يمذوننا بالمال حتى نستطيع الرجوع فاذا وصل المال مددنا فتره البقاء وهكذا في كل مره كان احدنا يتصل على اهله للكذب والاحتيال في مره من المرات استاجرنا سياره وذهبنا الى احد نوادي الضياع حيث الخمر والموسيقى والرقص كالانعام بل حياه الانعام افضل من هذه الحياه بينما نحن جلوس نتبادل الحديث ونتبادل كؤوس الخمر إذ قال احد اصحابنا سوف اذهب الى مكان قريب وارجع اليكم بسرعه فذهب وكان في حاله سكر شديد مضت الساعات ولم يرجع فخرجنا نبحث عنه وبعد بحث وجدناه وقد سقط وهوى بسيارته من مكان مرتفع ومات على اسمع حالا بكينا وحزننا على موته ورجعنا الى ديارنا محملين بالاحزان فما مضى شهران حتى عدنا الى ما كنا عليه يا الله كم هي قاسيه قلوبنا لم اكن املك مالا ولا دخلا شهريا بل كنت انصب واحتال وتحمل اهلي بسبب ذلك ديونا كثيره بل كنت اقترض واتحمل مصاريف السفر مع الاصحاب واتحملها عنهم مع انهم كانوا اكثر من امالا واحسن حالا وكنت اظن ان هذا من الكرم والجود على الاصحاب والخلان تراكمت الديون علي وساءت الاحوال وبدا يتخلى عني الاصحاب اي اصحاب هؤلاء اصبحوا مسافرون ولا يخبروني بسفرهم وانا الذي تحملت الديون من اجلهم اكتشفت حينها انهم اصحاب مصلحه وضياع قلت انا اكتشاف متاخر اكتشاف متاخر فصاحبت غيرهم ولم يكونوا باحسن حال منهم جمعت اموالا وسافرت انا واياهم مع ابن عم لي مع مجموعه من الاصحاب الى بلد اسيوي مشهور بالمجون وفساد الاخلاق بعد يومين من وصولنا قال ابن عمي انه سوف يرجع فلما سألته عن السبب قال لقد رأيتم في المنام أن الناس في هذه البلاد يحترقون رأيتم في المنام أن الناس في هذه البلاد يحترقون وقد اشتعلت بهم الوران وأتاني رجل شديد البيض قال ارجع قبل أن تحترق معهم ارجع قبل أن تحترق معهم فرجع ابن أمي ورجعت معهم فمكذت في البيت بلا مالا وبلا اصحاب واصابني من الهم والحزن وضيق والله به عليم في يوم من الايام حانت ساعه الانتقال في يوم من الايام جاءتني امي باكيه وكلمتني وقالت لماذا لا تصلي لماذا لا ترجع الى الله واعطتني شريطا واقسمت علي ان اسمعه ثم ذهبت وتركتني فبدات اسمع الشريط فأحسست عني أنا المخاطب كان الشريط يتكلم عن الذين يغرقون في الذنوب والمعافي كان الشريط يتكلم عن أثر الصحبة في الاستقامة وأثرهم في الضياع وكان اسم الشريط أحوال الغارقين أخذت أبكي وأبكي وأبكي فقررت التوبة مراجعة في الحسابات ثم أعطتني أمي شريطاً آخر اسمه قوافل العائدين يقولها انا ذا اكتب لك الرساله وانا ابك بك ان شديدا وامي جالسه عندي تبكي معي واخي فرحه جدا بتوبتي يا شيخ ان قصتي اكبر واعظم من هذا ولكن لي ذكرتها لك باختصار اما من اخباريا الجديده منذ ان بدات الحياه الجديده حياه التوبه والاستقامه انا انتقل من خير الى خير ومن نور الى نور لقد حصلت على وظيفه وانا الذي كنت عاطلا لسنوات بل لست املك شهاده كما يملك الغير ولكنه فضل الله يعطي بمن يشاء وازيدك خبرا من الاخبار ستفرح لي عندما اخبرك به فزياده على وظيفتي انا الان مؤذن في بيت من بيوت الله انا الان مؤذن في بيت من بيوت الله اصح بالاذان واردد في اليوم مرات ومرات الله اكبر ولا اله الا الله فادعوا لي بالثبات واني والله لا ادعو لاصحاب الماضي بالهدايه والصلاح واتمنى ان يعتبر بقصتي اولو الابصار واتمنى ان يعتبر بقصتي اولو الابصار واتمنى ان يعتبر بقصتي اولو الابصار